قلبي برحمتك <متحدث> وهم أدوه السين في السر والجهر والإصباح والغلس وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس قلبي برحمتكم وهم ذو أنسي في السر والجهر والإصباح والغلس وما تقلت منه وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ظلم ألاء والقدس لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذل ألاء والقدس وقد أتيت ذلوبا أنت تعلمها ولم تكن فضحيب فيها بفعل مسير وان ظن اتيت ظنوني انت تعلم وا لم تكن فضحيب فيها بفعل مسير فيها بفعل مسير قلبی برحمتك رحمتی کم و هم بدون سی در سر و الجهر و اصباح و الغصی من نمی و فی فَمَنُونَ عَلَيَّ بِذِكْرِ الصَّالِحِينَ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ إِذَا فِي الدِّينِ مِن لَبَسِيَّةٍ فَمَنُونَ عَلَيَّ بِذِكْرِ الصَّالِحِينَ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ إِذَا من لبسي وكن معي طولد يا يا وآخرتي وكن معي طولد يا يا وآخرتي, يا وآخرتي ويوم حشر بما أنزلت في عبس قلبي قلبي قلبي قلبي برحمتك وهم ذو أمسي في السر والجهر والإصباح والغلس قلبي برحمتك وهم ذو سر و الجهر و الاسباح و الغنسی